فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عادل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين آجروا وأخرجوا من ذي سبيلي وقانا وقتلوا لا أكفّر عنهم سيئاتهم لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا مِنْ جنة تجري من تحتها الأنهار ثوارا من عند الله 112. والله عنده حسن الثواب 113. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 114. مساع قليل ثم مأواهم جهنم 115. لكن الذين تَكُونَ <تقوا> رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخَالِدُونَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وإن 119. وأن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يسترون بآيات الله ثمنا قليلا 110.